لما آذى سفهاء الطائف نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام أوى إلى شجرة عنب يناجي ربه في ظلها فأقبل خادم البستان عداس بقطف عنب ووضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فمد يمينه وهو يقول بسم الله فقال عداس إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فأكب عداس على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها معلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان عنقوداً نديداً رفع الحب شرياً Mushritvanmy Flem Suraim, Mou Shrithani Flem sayyiduna fa ma an tu ma'a rabiya thumma yunu'adh-dhikra tayyanun tu duna dīnina rafi'a 'alā mifla قد تحلّى وتبلى مشرقاً مثل الثريا مشرقا مثل الثريا. لا مشرقا Mushriqan, mithlas Suraya, mushriqan, mithlas Suraya.